الذين انعمت عليهم و اهل الغضب عليهم ولضبوا بَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا <تصفيق> الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ الملك وخلق كل شيء فقد تروا تقديرا واتخذوا من دونه آلية لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا يملكون لأنفسهم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 إن هذا إلا إفك افتراه عَلَيْهِ عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين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 أنزل إليه ملك، لولا أنزل إليه ملك فكون معه نذير، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الله.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 117. تجري, تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا 118. بل كذبوا بالساعة وأعتذنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيدا سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعونا ذك تبورا لا تدعوا اليوم تبورا واحدا وادعوا تبورا كثيرا اذالكَ خَيْرٌ ام جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَوْ جَزَاءً او لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْؤُولًا وَيَوْمَ يَحْشُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَأَتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُ أَأَأَتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِهَا أُلَاءِ أَمْ هُمْ ظَلْلُ السَّبِيلِ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَمْثُلُهُ بغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ولكن ما تعتهم وأبائهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما ضراء فقد كتبكم.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 في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصدرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عطوا كبيرا يوم يرون الملائفة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمد فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا